وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وطعامكم حل والمحصنات من الذين اوتي الفتار به قلكم اذا اتيكم انه جوره محصنين والحصنات من الذنبهن هو الفتار محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدام محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدام ومن يتبعون ومن يكفر بالإيمان فقد حلق عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يكفر فقد حلق عمله